ولو ترى إذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبطرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدانا جَهَنَّمَ نَمَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا قُرْضِي بِمَا كنت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 الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ماؤها لن ينفد ما كانوا يعملون وانما الذين فتقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون